وَالَّذِينَ مَكْثُوا بِهِ وَلَغُونِ لِلَّهِ آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوة ولهم عذاب عظيم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 اولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استهق قد نارا فلمما اقوا اتمى حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات عراد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طعنوا هذا الذي رزقنا منه قبل وأتوا به متشابها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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه ثم على الملائكه فقال ان ابئوني باسماء برئهاؤلاء ان كنتم صادقين ربنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقال يا ادم ان بئهم باسماءهم فلما اباهم باسماءهم قال الم اقول لكم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض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 مَن تَبِعَهُ دَرَاية فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وَتعينوا بالِالصَّبِرِ والصَّناتِ وَإها لَ كبيرَة إلاا على الفاجين الذي لََظّونَ أَهُ ملَاقُ رَّم وَأَهُ إلَيْهِ رااجون.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 وَسَنَزيدمُحسِنين إِ فَبَدَّل الذين ظلموا قولا غير الذي نَظَلَمُوا قَوْلًَا وَييرَ الذي قلَهمم فَأَنزَلنا علىى الذي نَظَلَموا فَأَنزََّ على الذي نَظَلَمُ رِجزَم مِنَ السَّماء إ بِمَا كانَوا يفْسّقُون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 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَآمَّتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ